أعوذ الله من الشيطان الغزير En ik علينا إنما من السماء تكون ولما إبر تكون bye أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت على ما قلت لهم إلا ما أموتني به أن الله ربي وربكم وكم فلما توفيتني كنت أن ترقب عليهم وأنت على I <laughs> going فلما توفيتني كنت فتنيك كلان تس لو في